يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا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 من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نورا عصوني واستبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذعن آلهتكم ولا تذعن ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا من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 إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا رَبِّ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين ولا تجد الظالمين إلا تبارا